مسكيني اللي تحسب اني بخير بلك ما جربت جرح وطعونا امشي برجلي وانا عظمي كسير واحس كان الموت جنبي هنا مسكيني اللي تحسب اني بخير له جناح ويطير واسافر الخلي ووصل لكورونا ادري بهمة مثل همي كبير ليه هنحرم منا وليه تحرمونا ليه تقلبي له جناح ويطير واسافر غرامي لو جايب قال مصير من قسم اخذ في غرامي جنونا حتى دموعي في عيوني تحير مثل اللي في دمعته تعاتب Lili وغاب عني العشير وأنا الحزن فيني يغني لحونا أبيه يدري ولو طول كثير تحرم علي فراح دنيا يدونا من يوم راح وغاب عني العشير وأنا حرم علي فرح دنياي